ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نثير من قبلك لعلهم يحتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقدارا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 فاكم ملك الْمَوْتِ الذي وكل بكم ثم إلى ربكم تُرْجَعُونَ ولو ترى إذ الْمُجْرِمُونَ ناكسوا رؤوسهم عند رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فارجعنا نعمل صالحا إِنَّا موقنون ولو شِئْنَا لا آتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فاذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما تعملون. إنما يؤمن بآيات الذين إذا ذكروا بها خر سجدوا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكملون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 منها أعيدوا فيها وقيل لهم زوقوا عذاب النار التي كنتم به تكذبون ولنزيقنهم من العذاب الأذنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الكتاب فلا تكُون في مِرْيَةٍ من لِقَائِهِ وجعلناه دل لِبَنِي إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بِأَمْرِنَا لَمَّا صبروا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ إن ربك هو يَفْصِلُ بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أو ولم يهذلهم كم أهلكنا منهم قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أو فأنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم فلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولاهم هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون